موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعه وفرش مرفوعه ان اشيئناه ان شاء ان اشيئناه ان شاء فجعلناه أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين سلة من الأولين سلة من الأولين وسلة من الآخرين اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحم لا بارد ولا كريم هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما, وعظاما ائنا لمبعوثون او آبا الاولون قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم مع لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ فَاشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ شُرْبَ الْهِيمِ D.